صل على الله, الله عليه وسلم حديث عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامه ومن يسر على معاصر يعسر الله عليه في الدنيا والاخره ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه كل النقط اللي فاتت ديت علاقه يعني ممكن كلها تندرج تحت قاعده واحده اللي هي الجزاء من جنس العمل عارفين القاعده دي كل ما تعامل انسان يعامل انسان اخيه بمعامله يعامل بمثلها من قبل الله عز وجل فمن نفس عن عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفخس عنه كربة يوم القيامة من قبل الله، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه يوم القيامة، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، تمام؟ Allah في عون العبد ما كان العبد في عون أخي. Ja, dus iedereen is een basis, eigenlijk, de behulp van veel stimulansen of veel dingen die de mens kan doen in de wereld en die hij de wereld kan proberen. Maar de waarde is groot in de oude tijd, omdat hij wordt behandeld in de oude tijd door niet de je is مشيره خالص خالص نشتري واحد وخلاص ما وما هو فوت خلاص مهما راسه بالنسبه طيب النص الثاني من الحديث بقى عن طلب العلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه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 ولكن عملهه بطق به حتى لو كانش كافر كان مؤمن ولكن يعني مثلا ايه من سللات النبي عليه الصلاة والسلام مثلا ولكن عمله ما يرقىش به ان هو يبقى رفيق للنبي عليه الصلاة والسلام ولا ذريته في الجنة فماش يبقى رفيق له ما يعتمدش على نسبه يعني والنبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي اهل بيته فيقول لهم ايه اعملوا فلن أغني عنكم من الله شيئا الشاعر بيقول إيه؟ قد رفع الإسلام قدر الحبشي بلالي وإيه؟ وحط الكفر من النسيبي أبا لهب أبو لهب ده يبقى مين بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام عمه وقبيله النبي عليه الصلاة والسلام أشرف القبائل في العرب نسب وزادها شرف ان النبوه اللي نزلت عند النبي عليه الصلاة والسلام فعمه مباشرة وان كان اعلى العرب نسبا وعم النبي ولكن الكفر القى به في جهنم والعبد الحبشي هو بلال رضي الله عنه وأرضاه يعني يرافق الصحابه والنبي عليه الصلاه والسلام في الجنه وهو أصلا عبد ولا له نسب ولا حاجه حبشي ما لهوش اي فضل في الدنيا من ناحيه النسب تمام طيب نروح للشرح الإمام النووي عشان الإمام العاب هي بين لو الذريه عاصية يعني الفرق كبير ما يلحقوش ما موضوضة مش على اطلاق لو هو الفرق ما بينهم درجات في الجنة ممكن يرفعوا للدرجات دياد برحمة الله عز وجل عشان ما يحرمشي الاباء من ملاقات ابناءهم في الجنة ولكن لو هم عصاة او بعيد خالص عن, عن الموضوع دوت يبقى ها حتى لو مؤمنين مؤمنين ولكن عصاة وابويهم دول في الدرجات العليا من الجنة ما يلحقوش بيه ولكن مش هيحرموا من لقياهم يعني ولو فترات لأن الأهل الجنة بيتزوروا حتى مع فارق الدرجات ولكن مش هيرفعوا لدرجات أبائهم لو ما كانش يعني هم قريبين، منه ولو يرفعوا مش على طول الوقت يعني يعني راه التفسير إن شاء الله مش على الإطلاق مش على الإطلاق مش على الإطلاق ممكن نسب يجيب برضو ممكن يبقى له فايدة خاصة للنسب بالضبط المؤمنين منهم يعني آه ولكن لو هم كفار كفاري وخلاصدوا لبرة الموضوع الناس بعمره ما هي يعمل لهم حاج ولكن الأباء بينتفعوا بعمل أبنائهم يقينا هم في ميزان حسناتهم يعني فلو الأب جاب الأبناء دول وتعف تربيتهم عشان يصلحوا فعملهم الصالح دوت في ميزانه هو كمان فيبقى الناسب هنا ساعتها فاد ماشي ولكن برضو ذهب عمله مش من غير كسب مجرد الناسب كده من غير كسب يعني الأب فاسق وعني ما كانش يفهمه في موضوع الجواز بان هو يأتي بذريه صالح ولا حاجة وربنا أتاه بذريه صالح واحد من من من أو ولا حاجة صالح دوت ما يبقاش يعني في مزاج ولا حاجة يعني التاني ما نواش أي حاجة أصلا فاهمني؟ فهذا كذا الناس اللي ساعتها مش هيبقى فيه يعني فائدة ولا حاجة لكن لو الموضوع على الوضع الشرعي من البداية هو متجوز عشان يجيب أبناء يعبدوا الله عز وجل ويعني بذل في تربيتهم وقت وجهد ومال وكلام ده عشان ينصالحه وبه في الآخر اللي هم هيعملوه من عمل صالح في ميزانه فهمتم؟ ماشي؟ طيب نكتب بالتفصيل من البداية قوله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة الظاهر طبعا في الجملة ان الكربة دي هي الكرب بالمعنى المال وغير المال يعني معصر في دين مثلا أو أسير وانت هتفك أسره أو عبد وانت هتشتريه وتحرره كل دي كرب أو واحد متدايق وزعلان ومغموم سيئة مثلا في الكلية فتوسيه واحد مثله قريب أو حاجة كل دي تكرب بيبقى محتاج ان انت توقف جنبه فيها يعني فكل دوت من تنفيس الكرب فبيقول يقول النووي بقى فيه دليل على استحباب القرض إن الإنسان لو محتاج يعني فلوس يستحب أن تقرضه وعلى استحباب خلاص الأسير من أيد الكفار بمال يعطيه وعلى تخليص المسلم من أيد الظلمة وخلاصه من السجن كل الحاجات ديت لو في إيدك تفرج عنه الكربة ديت تفرجها وده مستحب طبعا وضب القرب اللي من دول ده بمشكلة فعلا وانه ما يرجعش تاني بقى لو ما اضيعش يبقى معندكش مشكرة احسنة معظمهم ما بيرجعش مش لك السلخ تلف والرد خسر ماشي نعم مسألت ان هو لو اه عدسين هو اذا هو موض من تعمل فسن هو ايه مصرده نعم لو... سعيدة محدش هيه هي يمكنك من انت تتخرجه لكن في مسجونين مسجونين على فلوس يعني واحد مثلا قتل خطا ده يبقى عليه الدية لو اهل القتيل مع فهوش يبقى هو عليه الدية خلاص طيب هو معهوش الدية بتجمع منه من اهله طيب هم مش عايزين يدفعوا يسجن لغايه ما يدفعوا فساعتها يستحب ان الناس تدفع حتى لو مش من اهله عشان يطلعوا ويستحب كمان لصاحب الدم ان هو يعفو او يقبل بدايه اقل من المطلوب عشان يطلع كل دوت اللي في المجال لكن واحد سرق ما بنشفعش في الحدود واحد معذر من قبل القاضي يعني افسد او عمل حاجه معينه فاتسجن فتره يعني تعذير عقاب يعني كده ما حدش يشفع في القضاء فهمتني ولكن في حاجات مشروطه يعني هو مسجون عشان حاجه معينه لو فيدنا في بقى نعمل الحاجه دي نعمل زي الغرامات اه لو هو ما دفعش هيتحبس فحد يدفعها مكانه غرامة ممكن على ظن هو عامة اه بس القاضي قال يا يدفع غرامه معينه يا هنحبسه فهما الاثنين هيختاروا احنا منهم هو مش عهوس يدفع بس انت لو حد دفع مكانه هيفكه من الحبس يبقى ده برضه ايه داخل في الاستحباي وطبعا النظر كله في حكاية ان هو هيصلحه موضوع الخروج من السجن دوت اكتر من السجن ولا لا لو السجن حسن له ودوت نادر جدا يعني السجن يكون احسن له يبقى نسيبه في السجن مفيش حد كلا يعني الا لو هو ضرر برا المجتمع يعني رهيب ساعتها محدش هيسمح لك ان تتخرجه ماشي يقال ان يوصف عليه السلام عليه الصلاة السلام لما خرج من السجن كتب على بابه هذا قبر الاحياء وشماتة الاعداء وتجربة الاصدقاء وبيوصف السجن يعني طبعا ما حدش عارف يعني النقل عن بني اسرائيل دي كان شكلها ايه بس ما عليم هو وصف ده فيق شوية لبعض الموضوع السجن الحي جوه السجن عامل زي الميت فهو قبر ولكن للأحياء وطبعا لما واحد يتسجن كل اعدائه اشمته فيه طيب ويدخل في هذا الباب انهي باب اللي هو موضوع الكربة تنفيس الكره الضمان عن المعشر يعني ايه الضمان يعني ايه المعشر الاول مدين وعاجز عن السداد ف اما تضمنه بعد وقت السداد يعني نقول مثلا ايه واحد هيستدين دلوقتي انت ما عادش تديه انا هو عايز 1000 جنيه مثلا انا ما عنديش ال جنيه فهنروح نشلف من واحد تاني بس الواحد تاني ده مش ضاممه ما اعرفوش فانت تروح تضمنه بمعنى تخليه يشلفه هو ت... لو هو ما سددش انا هسدد مكانه ده بضمان يبقى انت كده سهلت الاقتراض مش انت اللي قرطت مش انت اللي اقردت فعلا ولكن سهلت ان التاني يقرضه يعني من غير ضمانك بقيمش اقرده تمام؟ ده الضمان والكفالة ببدنه لمن هو قادر عليه اما العاجز فلا ينبغي له ذلك الكفالة يعني شبه الضمان بس يعني فيها فرق شوية موضوع الكفالة بالبدن ان يكون الضمان دوت على شغل يعني مثلا ايه هندي الواحد فلوس وصاد شغلانه معينة هيعملها ولو ما ادهاش انا هبقى اديها مكان مفهومه يعني مثلا ان ايه واحد هي... هيبني بيت فهيجيب نجار ولا حاجه يعمل له باب ولا شباك ولا حاجه زي كده فهو النجار ده يعني عايز فلوس بدري فهيديله الفلوس فلوس في الاول وهو يركب بعد كده الحاجات دي ما حدش هيضمنه فانت تقول له بقى لو قصر انا هشتغل مكان ده معنى الجملة ماشي كله بيدور في نفس المجال اللي هو واحد عنده كربة معينة واحنا عايزين نفكها بأي طريقة إحنا نستطيع تمام سواء إحنا بقى لنا نفكها مباشرة أو إحنا فيها زي موضوع الضمان ده. بيقال بعض أصحاب القفال إن في التوراة مكتوبا أن الكفالة مزمومة أولها ندامة وأوسطها ملامه وأخرها ضرامة الكفالة والضمان يعني وطبعا داحنا مش مفهمنا عليه. الكفالة مستحبة والضمان مستحب ان نفسه مستحب فالكفالة مش مغمومة ولا حاجة ويجهد داخلها في الباب اللي موجود في الحديث تنفيذ كربا يعني عنكم كرب المسك ماشي ها بيقول ده نقل عن التوراة ما الله اعلم بقى يعني هل دي محرفة ولا هي كانت موجودة اصلا من جماعة من الاول كده على اساس ان هي نزل بني اسرائيل مثلا فهم عرفين اكيد هتبقى انا دايما لو كفلت واحدة هتلبس على طول. الله يعلم يعني بس دي من الحاجات اللي ممكن تتغير مع في الشرائع يعني ما هياش ما واحدة من الثوابت يعني ما هياش واحدة من العقائد مثلا فيبقى اكيد موجودة في الاسلام زي ما هي كانت موجودة في التوراة بدون تغيير ممكن تكون متغيرة يعني الكفالة ما سعيتها ما تكونش متحبة ولا حاجة ممكن يعني كده تفاهم الكلام ده؟ ما أنت عندي سؤال؟ طيب. بقول فإن قيل شبها بقى قال الله تعالى من جاء له بالحسنة فله عشر أمثالين وهنا في الحديث بيقول إيه؟ من نفس كربة نفس الله عنه كربة واحدة بواحدة يعني طب إزاي في الحديث عشر أمثالها وذي كربة كربة طبعا شبها بقى ضعيفة أوه رضاها سهل يعني فين كربة يوم القيامه بالنسبه لكربه الدنيا يعني عشرة ايه ده الاف يعني لو نفس عنك حر الشمس مثلا يوم القيامه او هول الموقف او المرور على الصراط واحده اهي هي مش دي قربه بلاش المرور كله يعني كنت تخطف بالكلاليب تلات مرات تخطفت اتنين بس فرق كتير يعني صح وصد مثلا لو مسلفت واحد ألف دنيا ضرب عليه مش مهم يعني يعني ما حصلش حاجة او لو رجحهم تبقى يعني ما مرناش حاجة سناش الغد للت تقريب ما مسلفش حد حاجة بحاجة ورجع حاجة من الإخوة يعني مش من مش من الناس الباقي ايه بناء ايه لا هو يعني بيحسن مش فارق قوي يعني يعني ما رجحش مش مهم مش مهم الناس يتصرف كده بشيحنا نبقى منتبهين بماذا يعني لو اتجنات واشتلفت اكيد بفرق معايا صاحب المال انت تترجعه ولو يعني فانها لو انا مش مهم انا مسمحكم لما يبقى معايا اختصر بقى سالي فكنش انا طيب نرد بقى بيقول وهذا الحديث يدل على ان الحسنة بفثلها اللي قال الكربة بكربة لانها قوبلت بتنفيس كربة واحدة ولم تقابل بعشر كرب يوم القيامة فجوابه من وجهي الثاني اللي احنا قلنا عليه ده شبهوا الأول دلوقتي دولو والثاني أن كل كربة من كرب يوم القيامة تجتمل على أهوال كثيرة وأحوال صعبة ومخاوف وكذا و... وتلك الأهوال تزيد على العشرة وأضعفه يعني دار رد المنطق الرد من ناحية الأصلية أن هذا من باب مفهوم العدد والحكم المعلق بعدد لا يدل على نفي الزيادة والنقصان واضحة طبعا صحيح فاهم يا شونز الاستعداد اهو الموضوع بسيط بس مش لاقي فاهم من نص ثاني من النص الاول يعني ايه ان هذا يعني مفهوم العدد عند دلوقتي انا قلت ان ايه خلينا في نفس المثال من جاء بالحسنة فله عشر امثال اللي يأتي بحسنة ياخد عشر. ده معناه ان انا لو ديته حضاشر مشان يبقى مشكلة. لا ولو ديته اقل شوية فمرة من المرات برضو مش مشكلة. طالما ان القاعدة المضطربة انها الحسنة بعشر. بدليل ان الايات التانية فيها اكتر من تضعيف العشرة. فيها قال لا. فالرد دوت ما هوش قوي او. لان مفهوم العدد ينفي النقصان ولكن ما ينفيش الزيادة. صح? وإحنا دلوقتي نتكلم في العشرة يبقى المفروض أكتر من العشرة فده مش يعني مش رد جامد للحالة خلوا ما بقى نفهمها ناحية الأصولية برغم أنه هو رد ضعيف ماشي؟ مفهوم العدد معناه أن الحكم المرتبط بعدد يعني مثلا نفس المثال خلينا في نفس المثال لأن ده هيختلف شوية لو ضربنا المثال ده في القضاء نفس المثال دوت أن الحسنة بعشرة مثالية فواحد فعل حسنة ولكن الله عز وجل أراد أن يضاعفه أكثر من العشرة من أضعاف كده فيه مشكلة حتى لو ما كانش فيه أدلة تانية على حكاية إنه هو الله عز وجل يضاعف أكثر من عشر أضعاف الآية تدل إنه هو مش هيديه أزياد من العشرة عشرة فقط ما يدلش ده معنى مفهوم العدد يبقى الحكم المرتبط بعدد يدل على إن ممكن أزياد من العدد ما, شيء ما يمنعش الزياد لكنه هو يمنع النقصان يعني فهيبقى مصرد تمام؟ لكن في القضاء الموضوع يختلف يعني مثلا فجلد... فجلدوهم ثمانين جلده كيف اشتغل في 90 ما مش بمزاجك يعني لا ده حكم في القضاء ما فيش ام 10 يعني عشرة والخمسة يعني خمسة وال كده يعني تمام وما ينفعش يقل فمفهوم الاعداد في موضوع القضاء ثابت ما فيهوش يعني التغييرات دي تمام وعموما الرد الثاني هو الرد يعني اللي احنا محتاج تفهمه وتبقى مقتنعه بيه بتاي سهل منطقي ومن غير حتى شبهه ما ترد الرد ده فاذهن الناس كلها كربة يوم القيامه ما تقارنش ابدا بكربة, يوم بكربة الدنيا وستر في الدنيا لو استدارت واحد في الدنيا ما يقارنش ابدا بستر الله عز وجل لك يوم القيامه قدام الناس وقدام كل الخلائق وقدام الناس اللي انت كنت يعني منهم عشان دهعصيه وكده ماذا ما يقرنش الدخل حتى لو كان الوحدة بوحدة الرد الاول بقى ينضبط امتى؟ لو هو كلامه على الحديث ان مفهوم العدد معناه من فرج عن مسلم من كربة في الدنيا يفرج عنه كربة يوم القيامة هل كربة وفقت؟ يعني ما في عشبه اثنين او ثلاثة او عشرة؟ ممكن كده. كده بقى الرد مصقول صحيح فهمنا يعني دلوقتي مفهوم العدد بتاع الحديث اللي هو اللي الحديث ما نفرج عنه من كربة في الدنيا فرج عنه في يوم القيامة كربة. ده مفهوم العدد ده هو العدد يعني يوم هيفرج عنه كربة واحدة ده ما يمنعشه إنهم ما يكونوا عشرة زي الآية. يبقى, الآية يبقى على الحديث يبقى الحديث يبقى, يبقى الآية بتقول إن يبقى كرب ما فيش يعني ده ما يبقى ما يبقى تمام ان شاء الله لما ناخد اصوله من المرة الجاية كده نجاوز تفهم. المرة الجاية ان شاء الله نوقف للاربعين عشان الطلبة ما يجوش تاني. ونبدأ بقى ناخد اصوله ومشطلح عشان نغزهم. واول ما يرجعوا الطلبة من الاجازة عايدهم تاني. عايدلكم الست مرات لغاية ما نتخلص انضحانات. من المرة الجاية لغاية. عايدهم للطلبة.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 هيفرج عنه كرب يوم القيامة والكافر ما بيفرجش عنه كرب يوم القيامة فاللي هيموت على الاسلام هو اللي داخل في الحديث يبقى اللي يأتي بالاشياء دية في الدنيا يختم له بخير لا انتوا كفروا هي بس طبعاً ده أرجى إن هو ما يكفرش يعني ده اللي بيقول يعني عشان كده قال إن الموضوع ده مستمد بس من لازم الكلام ماشي؟ اه طبعاً مش شرط ما بيش يعني كم واحد خير وممكن يعني يرتد قبل موته ولكن طبعاً الحاجات ديت في الدنيا بتفرق كتير في أمسس الناس يعني الباذل اللي هو يعني يسعى في مصالح الناس الله عز وجل يرقي قلبه كثيراً وتلاقيه في الاخر يعني بيحصل من رقة القلب ومن تزكيه نفسه اكتر بكتير جدا من لو هو ما كانش بادل لماله ووقته في سبيل اخوانه طيب الموضوع بيفرق معاك كتير فطبعا يعني اللي يمشي في في الامور ديت يوصل في الاخر للقلب يعني السليم اللي ممكن ان شاء الله يرضى لين هو ما يعني ما يحبطش عمله في اخر حياته تمام فيقول بقى أن من نفس الكربة عن المسلم يختم له بخير ويموت على الإسلام لأن الكافر لا يرحم في دار الآخرة ولا ينفس عنه من كربه شيء ففي الحديث إشارة إلى بشارة تتضمنها العبارة الواردة عن صاحب الأمارة فبهذا الوعد العظيم فليثق الواثق فمن الجمل البلاغية للعملة التالي فإن في دائم في الحديث اشارة الى بشارة ايه هي البشاره اللي هو يقولها من شويه دي ان اللي يفعل يختم له بخير تتضمنها العبارة تضمن الالتزام عشان يفرج له يوم القيامة يلزم منه ان يكون ميت على الاسلام فده هو التضمن هناك بقى ان شاء الله انواع الاشارات والتضمنات دي مرة جاية ان شاء الله <تصفيق> يا مش يعني يا مش خطأ قلقين اللي حاجة طب هذا الوعد العظيم فلياثق لواثقه الاية عندي هذا يعمل منسوح <تصفيق> برضو مش مش دال الله على حاجة مثل هذا في الاعمال اللي عملو يعني مكتوب عندي الصفحة 61 مش مكتوب الاية طيب فافضل العمل تنفيس الكرب طبعا عن دية معارض عليها شوية صح أفضل العمل حاجات كتير وبتختلف من إنسان لإنسان كام واحد سأل النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الأعمال أو أرجاها والنبي يرد عليه بردود مختلفة كل واحد على حسب حال ولكن عموما يعني الموضوع ده من أشد الأمور المستحبة عند المسلمين الانسان ما يراش يعني اخوانه في ازمات وسايبه كلا وخلاص يعني هو مكروب او مهموم او حاجة ومش مهم وطبعا لو كان كربه او هم دوت بسبب اخروي يبقى اسوأ كمان يعني هو مش عارف يعني كل شوية يوقع في معاصي مثلا او طريقه في الالتزام عمال يخبط او حاجة زي كده وده اللي همه وانت برضه مطنش مده اسوأ كمان ان هو يبقى مدين دوت يعني الدين ويقوله عليه مازلة بالنهار وهمهم بالليل فهو مشغول به ليل ونهار فلو تفرّكت عنه الموضوع الدين دوت تصلح به دنيته واخرته فما ينفعش بقى المواضيع تبقى بالإشكال دوت وإحنا مطنشين بعض كده ده مش مجتمع ده مش ما هوش المتدينين يعني ما يبقوش كده يعني تمام؟ في الحديث دليل على استحباب ستر المسلم الحديث بيقول بعد الكربه ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. على استحباب ستر المسلم إذا طلع عليه أنه عامل فاحشة. قال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والاخره فالإنسان لو رأى مسلم على فاحشة يستر، والمستحب الإنسان إذا اقترف ذنبا أن يستر على نفسه وأما شهود الزنا فاخترف فيهم على وجهين الصراحة هم تلاقي تمشيكين لو واحد شهود زنا وكاملين العدد أربعة طبعا أقل من الشهود الأربعة لهم ثلاثة هايسكتوا إلا جال بماغهم في الآخر حتى لهم متأقنين سكتوا غالي واحد يمثلي واحد هييجوا ازاي بقى هو ما هم هم اللي شافوا هيجيبوه بشاهد زور هو ما شافش لا يجيبوا واحد يعني هو المفروض ان الواحد اللي شافها يجيبوا يوضح يا جماعة فين هيجيبوا حد وهم لسه في الواقع لما خلاص بقى هيكونوا يعني ده هيبقوا اغبياء قوي يعني فطبعاً يعني إيه؟ هي إشكالية اللي هو بيقول هدية اللي نزل فيها حكاية الملعنة <تصفيق> اللي هو باستفق في الزوج يعني الزوج دخل ولقى الزوجته على عزه بالله بتزني يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم أربع شهود يعني أسيبهم بإذنهم وروح أدور على الناس أقول لهم تعالوا بصوا وعملوا عشان يبقى أربع شهود فسكت النبي عليه الصلاة والسلام لغاية ما نزلت بقى آية الملعنة إن هو يكفي للزوج إنه يشهد الأربع شهادات والخامسة لعنه الله لا في الزوج بس الباقي بقى عرفوا يجيبوا الرابع يبقى الله بنزوق مثلا من الاربعه لا الزوج لوحده ياكل اه الزوج من الاربعه ينفع استاذ يا شيخ لو قتل ده قتل الرجل الذي يعني قتله عليه ادانه اه عليه ادانه اه بس يقتل بيها ولا لا مش عارف بس عليه ادانه هو ملوش ان يقتل ملوش ان يقتله ولا يقتله طب يلا الثيره يعني اه ما هو مشيت ما اللي هو قاعد مبسوطة كده يبقى في حاجة يعني ما لوش ان هو يقتلهم يعني زوجه ثلاثة خلاص ما فيش ملعان وده كده بينا اهي تمام ايوه كان وبعدين نزل للشارع كبير كده ما ياكلهمش ايه هاي يروح القاضي يقتلهم هو المدان ممكن ما ياخذش بقى بالجريره يعني ملابسات الموضوع ما يوصلش للقاتل بس ما عرفش بقى ما عايز ابحث شويه طيب يبقى في موضوع الزنا لو هما وصلوا للاربعه فاقتولي بقى فيهم على وجهين احدهما يستحب لهم الستر قياسا على بقيه القاعد يستحب للاربعه دول هما يستروا الزنا لو ده أصلح ليهم مثلا ويحاولوا بقى ايه هددوهم يعني يبطلوا واستقيموا مش عارف ايه بدل ما نهددوا بداه والثاني الشهادة وفصل بعضهم يعني الشهادة ليه يعني هو مش مستحب بالسدر لانهم قالوا الزنا الافضل ان هو ينقفع عن المجتمع حتى يعني لو الاثنين الزناد هيتوبوا هنشتب عليهم مش عارف ايه بقيت المجتمع المفروض يبقى حاسس ان الزنا رادعة يعني عقابه اكيد عشان الفساد ما يعمش فلو دول اتعاقبوا وغيرهم اتعاقبوا اللي هيتواهم بعد كده انه يزن وهتفوت هيبقى الموضوع ده فعشان كده قالوا في الزنا ما يستحبش الستر لو وصلوا للأربع شهود يبقى ايه يبلغوا خلاص التفصيل بقى الحالة التالت حسب المصلح زي بقية الأمور قالوا يبقى امرأوا مصلحة في الشهادة شهدوا او في الستر شكروا حسب المصلح والمصلحة تقدر على حسب الاشخاص والمجتمع يعني افترض ان الاشخاص افضل ليهم هم كاشخاص السطر ممكن هينصالحوا بكده ولكن المجتمع فاحش فيه الزنا جدا لدرجة ان احنا لو قدرنا نسكر على كل اتنين مش هنخلص فيبقى يعني نفضل في وقت كده نفضل نمسكه ياسمي نقيم عليه الحد بغاية ما الناس يبقى الموضوع عندها نادر يبقى لما يقع النادر ده نبقى نرجع للسطر تاني ماشي؟ ما دي المصلحة يعني يبقى يقدروا المصالح مين ما يرجح المصلح؟ مش فرق يا ممكن يروح يسألهم يعني يسألهم غير تعيين يقولوا احنا دلوقتي احمر بعض وشاهدنا زنة نقوله ولا ما نقولش لو هم بقى عندهم آلية الترجيح يعني هم فاهمين وكلام ده يرجحوا لو مجلسل رواحة الجودة او كبس بزنبه ايه وما كده بزنبه بزنبه الزوب ده ما دي واحدة من المصالح اللي رجحوا عليه حكاية الزوج وحقه وكلام ده ممكن يروح يشاوروه هو من غير ما يعينه النهاية يروح له يعني احنا مسكنا اثنين بيازنه والست دي متجوزة نعمل ايه؟ بلق فيهم ولا خلاص؟ طيب ماشي ما هو ده المعتبر المعتبر على فرجيحه يدل على لو هو ده هو سيخي خلاص يبقى عمر ما بالترجيح يعني خصوصا ان هنا على الملوس معنى بيتكلم عن عن المعطل بس احنا على ثاني لا في حاجات تانية كتير غير المعاصي والفواحي هو ده اللي يعني المعتبر لان بقية الحاجات اللي هتشترها يعني واحد بيعمل مباح ولكن الناس ما بتحبش اللي بيعمل مباح ده مثلا فهو لما يفعله وانت تسطره يبقى كده خدر يعني الناس ما في بقى تتبهدله الكلام ده بس ده مش معتبر قوي شوعا يعني الناس ما بتحبش حاجة وهي اصلا حلال ليه فراس ما يخبط رسم فعيطة مش, مش اضاي كبيرة لكن هو ستر على المعصية هو ده اللي يعني ايه فيه الكلام واحد بيعمل معصية وانت اللي عارفها وافضل ليه ان انت تسطره تسطر؟ طب مش هناك ده عين التغيير للموقع ايه ده؟ نعم ده هو د هيبطل المنكر ده بعد وقت لو تمادى فيه تبدأ بقى انت تتصرف يعني تحاول تقول للحد يقدر يقومه لكن ما تطبخوش على الملأ كده من البداية مش بيقوله من ناصيحة ان انت تنصحه في الاول سرا يعني لو انت ما قوتش عليه ان انت تنصح تنقل الكلام ده لواحد يقوى على تغيير المنكر دوت وده ما تبقى من الغيبة يعني انا هروح لواق ابوه مثلا اقول له ابنك بيدخن مثلا او ابنك مش عارف ما بيذكرش او بيعمل حاجة من المشاكل اللي انت مش عارف تغيرها فسحيطة هو هيقو على التغيير لو ابوه ما ينفعش بأخوه وده ما يبقاش غيبة لان انا ببلغ فيه حاجة انا عارفها هو مشتورة ما تبقاش غيبة ولا حاجة وبيحر عشان هو المصلحة دي لو بقى كل ده ما نفعش يبقى ممكن العقاب الشرعي او المسألة دي هي عقاب شرعي ينفع معايا فلما يعملها تاني او ابوه ما يبلغين <تصفيق> نفس الكلام برضا واحد سرق الإمام النووي مرة فهو الإمام النووي يجري وراه دوات ما مشكو وقال له أحللتك إياه ما مشكو الأول قبلت فأمس بها له بقى بس يعني تبقى حلال عشان في الأخير ما خش النقر فده أكيد هيتغير يعني هيتأثر, هيتأثر أكيد بالموضوع ده عبارة متقفش وكانها روح ده سابه وشاب له اللي هو سرقه يعني لو, مش يعني مش لو مشكته رجع الفلوس وممكن تستر عليه هو اللي تسرق دوت ما عندوش قضية غير ان هو يرجع فلوس الباقي بقى دي حاجات المجتمع يعني لو هو هي مصالح بالحكاية دي لو انت حشبانه مش يصلحه يعني واحد شوضة ليه وتلف اربع سوابق وشوف نبدي يشرق لو غطينا عليه هو لا يفرق مع حاجة ايه بقى دي بقى ولا نضربه ولا يعني نروابه الاول منك انت صعب بلاش انت تضرب لح مبتعزل مباح طبعا يعني بالقضاء يعني بس بما ان احنا لو بدنا نسج نهايه الاسم يعني هيشبوه برضه بنعذره احنا طيب و... <تصفيق> جوزوا طلب العلم ما في حديث دليل على استحباب المشي في طلب العلم ويروى ان الله سبحانه وتعالى اوحي الى داوود عليه الصلاة والسلام ان خذ ان خذ عصا من حديد ونعليني من حديد وامشي في طلب العلم للعلم حتى ينخرق النعلان وتنكسر العصا وفيه دليل على خدمة العلماء وملازمتهم واشتفر معهم واكتساب العلم منهم قال الله تعالى حكى عن موسى عليه الصلاة والسلام هل, هل أتبعك على أن تعلمني مما, علم مما علمت رشدة كان بيكلم مين ساعتها وفي كل الأحوال سواء كان هو نبي أو, أو على الرأي الثاني أنه هو مش نبي حتى لو كان نبي هو أقل منه, منه مرتبة ولكن عنده بعض العلوم مش عند سيدنا موسى فطالب منه ان هو يروح يتعلم منه حتى وان كان اقل منه مرتب داوود <تصفيق> ده في وقت ان كان صغير هو محائيل من شاعت مكان طفل من ايام محارب طالوت وجل... جاي في الحرب اللي هي بتاع طالوت وجالوت وكان نبي شاعتها من وهو صغير الحدي مش مشتبه لا هو حائيل نبي ليه هيفعل يفعل زي إزاي ومس نبي؟ حي بدون المولد حي تبقى البيت؟ هو من هو صغير أوحى إليه فبقى نبي ممكن يبقى فيه ناس في الأمة عندهم علم مش عند المشكلة نبني إسرائيل ما كانش بينقطع فيهم العلماء وال والأنبياء يمكن أيام داود ما كانش فيه لأنه هم كانوا مفتونين فترة وكان ده كان أول نبي ولكن مثلا العين طالوت ملكا كان نبي الله أعلم بقى سيدنا داود نبئ يعني يقوحى إليه والنبي ده موجود ولا كان مات سيدنا سليمان مثلا النوب وسيدنا داود حي دا اثنين أنبياء في الوقت من الأوقات كان بني إسرائي كان يكفر فيهم الأنبياء جدا يعني ربنا أعذر إليهم أشد الإعذار جاكتر من كده يعني فممكن يكون طلب منه حاجات شبه من كده وممكن يكون طلب منه زي ما طلب من سيدنا موسى هو نبي وهيروح لواحد ما هوش نبي ولا حاجة بس عنده علم مش عنده يطلبوا منه إيه المشكلة؟ ايوه عن انذر menschenه ولا كده ليه؟ يعني بيجي لا مش لازم الشرط الشرط عند ال يعني لو احنا قلنا ان مثلا الاثبات وحي لهم امتى الاثبات دول هم اخوان موسى اخوان يوسف بس دول وحي لهم امتى بعد ما تابوا تابوا امتى بعد ما لقوه بقى لهم كان عندهم كم سنة دول ده كان هو نفسه كان عدى الاربعين وهو في السجن لو اصغر منهم بسنين طوال يعني كان عدى الاربعين وهو في السجن بهم روحق لهم وهم كبار جد فوق السن ده بكتير ممكن قبل الاربعين ممكن طيب في ادلة تانية على موضوع فراب العلم ده؟ من سلك طريقا يلا فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة ذا اللي موجود هنا صح؟ طيب ايه تاني? وهو في سبيل الله حتى يرجع. ايه بداية الحديث? انا هنا دلوقتي ان شاء الله اختلقوا في مقدمة المجموعة. الحاجات دي هات المخروب ما تغيبش عن اذهانكم ولا عن قلوبكم عشان تفضلوا وت... تقدروا تستمروا في طلب العلم هم؟ كان حافظة زمان صامة اول ما بدأ يعني طلب علم وبعد كده بيتناساء بانساها شوية في شوية عشان كده بنفطر لو ما بننسهاش يعني ما بتروحش عن قلوبنا ما تفترش ابدا وانت محتاج ده ازيد عن بقية الحاجات يعني موضوع طلب العلم والدعوة يعني الملحق به اكتر من بقية الامور لان هم مدعاه للمدل احنا بدأنا كم درس دلوقتي في الاربعين مثلا يعني بدأنا بقالنا كم كام مرة ابنوا في الدرس الثاني ده خمسين يعني مش اول كده يعني انا ممل بس مش في ان يعني بقول براياضي يعني من <تصفيق> ساعة رمضان يعني يقول في درس ولا قال لي شوية وعشرين تلاتين درس في كده فتلاتين مرة على نفس المنهال ده يعني درجة ان هو بيقول لك خمسين هو سمع غياب منهم عشرين مثلا فالعشر اللي جم حسهم خمسين فيعني الشعر بيقول أخي لن تنال العلم إلا بستة سأتيك عنها مخبرا ببياني اللي هم ذكاء وحرص واصطبار ذكاء وحرص لأننا نحن نتكلم فيه موضوع الحرص يعني واصطبار صبر شديد مش مجرد الصبر وإيه وبلغة التقلل من الدنيا لدرجة بس ان تأخذ منها اللي يبلغك للآخرة وصحبة أستاذ وطول زمان مش يعني ما هماش أشبوعين كده وهنقلب ونبقى علماء لا يعني الموضوع محتاج وقت وقت بقى من غير استحضار الثوبات والنوايا ما تحتملوش ما تحتملش طول حياتك تحفظ وتذاكر وانت مش شايف منتهى يعني ما ما انتش شايف اوي هو احنا رايحين فين ولا جايين منين ولا بقيت فين دلوقتي يعني عندك مؤشرات اه بس يعني فهتمل انقطع بيك نفس الكلام اللي يعني بيصير في الدعوة تلاقي في الاول بدأ نشيط وعنده الهمة العالية وكل حاجة واول ما يعني بناؤه يكتمل يفتر عنه زيه بقى بقى اليوم مثلا بيقابل الاخ اللي هو بيدعوه ده كل اسبوع مرة ولا مرتين لمدة عشر اسابيع والتغير بطيء واستجابة الناس بطيئة يعني هو مثلا وبيحفوا الصورة في المرة فعبل خلاص يخلص جزء عام يتقول ان نفسهم وخلاص يسيبوا بعد عام وانتهينا ومتشكلنا على كده وما يخصفش حاجة عبل ما يبدأ يعني يهتم تاني بالدعوة يكون بناء اللي هو بناه ده هدمه فانت محتاج تفضل مستحضر الحاجات ديت ما يبقاش في الاول وخلاص نسيته وانتهينا ومش هتستكمل ابدا اي حاجة بالمناسبة بدعو بقى لأخوكم احمد. لسه مفاقش احمد هو رجع من درس الخميس هو واحد صاحبه. اعملوا حدثة وصاحبه ده توفي. وهو جاله كسر في الجمجومة وعمل عملية. و... لسه مفاقش منها غد الوقت. احمد رمضان طب. خمسة طب. مش عارف فين. بس ان شاء الله ما يفوقوا نبقى نروحوا بإذن الله كلنا يعني مجموعات يعني احمد من الناس اللي كانوا مهتمين ويعني بيحضروا منتظمين ويشغلوا في الدعوة وكل حاجة راجل يعني احسابه من الصالحي يبناش في رد الناس اللي يا رب نعم صاحب ده انا ما عرفوش لا كان اول مرة يجي الدورة بتاعتنا انه مات يعني سبحان الله يعني خاتمة جميل اقبالكو كده ان افرسر من الشهداء يعني ما خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع وما كانش يرجع لسه لسه في سبيل الله اول مرة يجي الدرس معرفش بقى هو كان بيحضر دروس قبل كده ولا لا بس اول مرة يجي الدرس بتاعنا وبعدين يموت بعدها على طول وليله الجمعه كلها شواهد جميلة ما شاء الله ربنا يتقبله إن شاء الله من الشهاداء ويشفع علينا والأهل ويثبت أهل وصبرنا هذا يبدأ بأنه يذكر بعض الشروط لموضوع إيه طلب العلم ده وعلم أن هذا الحديث له شرائط يعني هو بيقول في الحديث على طلب العلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ولكن هل مجرد العلم يدخل الجنة ولا فيه شروط، فيه شوية شروط مع العلم أهمها وأكبرها العمل، فبيقول بقى منها العمل بما يعلمه، وقال أنا رضي الله رضي الله عن العلماء همتهم الرعاية والصفاء همتهم الرواية، يعني الصفاء يتعلموا العلم عشان يقعد بقى يقولوا بقى ويبقى يبقى عالم فخم كده، كل ما يسئل في مسألة يرد. كل ما مش عارف ايه ام اعارف الحديث اللي فيه كده يعني يماري به الناس ولكن العلماء فعلا الربانيين همهم رعاية العلم حتى ان الشاعر بيقول ايه وعمل ولو بالعشر كالزكاة تخرج بنور العلم من ظلمات تخرج بنور العلم من الظلمات امتا لما تزكيه تزكيه تحفظه بقى وتزكيه ولو بالعشر مش العشر انها قبل كده دي عرفينا مش معنى العشر اولا هي اقل الزكاة اقل زكاة خالص العشر ده صح لا طب اسمعنا اختاره يعني ولا هو اعلى الزكاة يشق لان ده الذكاء اللي ما فيهاش المجهود زكاه الزرع اللي سقي بغير اله من غير من غير ما يرفع ميه ولا هو اللي بيسقيه سقي كده بالمطر فدليل على أن العلم دوت توهب ليك من غير ما أنت تعمل مبهود رغم اللي أن بتعمله كل دوت ما يقارنش بالثمر اللي هتطلع لك فشبهه بالموضوع ده وغيره بيقول أن العلم ينادي أن العلم ينادي على العمل فإن أجابه وإلا ارتاحل فلو يبقى عنده علم يقعد العلم ده ينادي على العمل بالعلم ولو أجابه وإلا يرتاح للعلم لو أنت ما عملتش بيه يقول هنا بقى إيه؟ مواعظ الواعظ لن تقبل حتى يعيها قلبه اولا يا, قل... يا قوم من أظم من واعظ خالف ما قد قاله في الملأ أظهر بين الخلق إحسانه فخالف الرحمن لما خالف فالإنسان يعني بقى ينتبه يعني يبقى دوت حاله. طالب للعلم ومكتهد ويجمع العلوم وما بيعملش به. وظاهر خلاف بطن. الفضل الدين لا من اللي رايح يا يعني... اه. توص فين? يلا الله يروح يروح للبادي. عشان يلحقوا لي يصلوا هناك. الناس اللي رايحين صخوة يروح. رايحين لعبوا كورة مش رايحين يحفظوا لحاجة ماذا لعبوا كورة لا دا اهم محتيف احنا نقول دلوقتي عادي دهولكو تاني بس الاهتمام بالناس مش مش ناديهم معادة ومفرقة عاهم يعني بتقول الله غلطان حاجة ستوم السبت ليه مش فاهم بس مش ناديهم معادة ويروحهم ملعبوا احنا بقى المفروض اللي نهاردة يعني تنتقل نقلة كبيرة في تأليس قلوبهم يعني اللي انضمام ليكم وانهم يتعرقوا على بعض والحكاية دي روحوا من المسجد قبل الأذان عشان تحاول تقطع الطريق تروح الدبيه أيضاً طيب إذا الشرط الأول موضوع العمل الشرط الثاني نشره قال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وليمنذروا قومهم إذا رجعوا إليهم فنشر العلم واحد من شروط دخول الجنة بالعلم ده ما هوش علمه خلاص يعني تعلمه وانتهينا نشر العلم دوت داخل فيه التعليم وداخل فيه الدعوة غير استخدام العلم دوت في التعليم وفي الدعوة يبقى ما هوش زي الحديث ده شرط للحديث معنى الآية؟ الآية فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليأتفقه في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم من اللي أتفقه في الدين اللي نفر ولا اللي أي يعني ناس خرجت المدينة بمر المدينة عشان يحاربوا دول الطائفة يعني دول الأقل شوية من المؤمنين كل فرقة منهم يقاتلوا صح يبقى اللي قاعدوا هم اللي يتفقهوا في الدين فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائف اللي نفر ده هيعمل ايه هيحارب اللي قاعد هم دول اللي يتفقهوا في الدين وده اللي, اللي عليه اكثر اهل العلم في في التفسير والناس وبعض العلماء فسروا العكس اللي نفر هو اللي هيتعلم ولما يرجعوا يعلموا اللي موجودين بس ده ما يشتقمش الا لو كان النبي عليه الصلاة والسلام هيخرج معاهم فعشان كده العلماء في الاخر يعني قالوا ايه يبقى هما في المكان اللي راح فيه النبي عليه الصلاة لو كان الغجوة دي هو خارج فيها يبقى اللي هينصر معاه هما دول اللي هتعلموا وينزلوا قومهم اذا رجعوا اليه لو اللي قاعدين هما اللي قاعدين معاه يبقى دول اللي يتعلموا ماشي ايام كان الاية دليل على انه واجب على اللي تعلم سواء اللي كان خرج ولا اللي قاعد إنه ينقل اللي تعلمه ده نعم وروى انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه الا اخبركم عن اجود الاجواد قال بلى يا رسول الله قال الله اجود الاجواد طبعا ما فيش حاجه حد في جود الله عز وجل وانا اجود بولد ادم واجودهم بعدي رجل علم علما فنشره يبعث يوم القيامه امه وحده ورجل جاد بنفسه في سبيل الله حتى قت. بأجود الناس اللي جاد بعلمه أو جاد بنفسه في سبيل الله حتى قت. وطبعاً في التحرير قال إنه حديث منكر. معناه هو المعاني كلها صحيح. يعني ايه منكر. يعني إيه حديث منكر. مرة جا ان شاء الله. مفاجأة أنتو شايفين ايه؟ ولا لا مش مش بس لا ما هو خالص ده الموضوع ان هو يعني ده متاليفه ده حديث الموضوع ان المنكر ده له اصل صور رواية لضعيف مخالف لثقه أو اوثق منه يعني ضعيف او يعني ثقه او اوثق منه التفاصيل المره الجايه ان شاء خلاص تمام ومن شرائطه ترك المباهاء والمماراء وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من طلب العلم لأربعة دخل النار ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يأخذ به الأموال أو يصرف به وجوه الناس إليه يباهي به العلماء يعني إيه لما يبقى في مجموعة من العلماء ناس قاعدين يعني عارفين ينبقى ما هو طربوش بعارف وسطيهم يعني هما يعودوا يتكلم ونمش بم حاجة فبقى فاهم زي ما أنا فاهم وزي ما هم فاهمين او لو هم بأسوا في هاي اللي قاعدين يطمطط بقى يقول بقى كلامه يجرى على الاصل وهم مش فاهمين ايه و ايه ده اصل او يأخذ به الاموال يعني يأخذ من العلم دوت فائدة دنيوية مال او خدمة او غيره او يصرف به وجوه الناس اليهم اليه يعني يقول بقى العلم دوت وينشره مش عشان يعني يستكثر بحضور الناس ليه او يبقى متبوعينه بالالاف او مش اي حيان النواية دي كلها يدخل بها النار فعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن صح? قبل عباد الوثن الحديث بيقول ايه اول من تسعر بهم النار فيهم عالم عمل ايه العالم ده فضل يعلم عشان يقال يقرأ القرآن عشان يقال قارئ فلما يواجه الله عز وجل قال له أقرأت فيك القرآن وعلمت فيك العلم قال له كذبت رغم أنه علم فعلا ولكن هو كذب في النية كذبت إنما فعلت ليقال قارئ وقد قيت خدت ثوابك خلاص متشكرين بقى بخلق. انت خلتين أنت كنت عايزه يبقى له راح راح خلاص نعم مش قامت اه دي دي تفاصيل بقى اللي بيعلم عشان ياخذ فلوس ده ديها دي تفاصيل اما هو ده دي التفاصيل مش دليل ان يعني وانشان يبقى ايه ده منفع هو اول منفع مش دليل ان بس اول واحد هيعذب انا اول ما انسالقه في النار هو ممكن يتشال بعد كده منه يعني هو بيضيع كل السببات اللي خدها طبعا في في تعليمه فانا الفاضي ولكن بسم الله الرحمن الرحيم يقول من شرائطه ترك المباهة والمماراة من شرائط يقول الجنة يعني بالعلم دوت ترك المباهة والمماراة أن يباها العلماء أو يمارس فيها فكنا بنقول بقى إيه قول الشاعر ايه احفظوا حقا عالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن وكل من بغير علم يعمل طب اللي ما عندهش علم بقى وبيعمل عماله مردودة لا تقباله فقوله أو طبعا ما هو مش تهريج يعني إن سلعة الله غالية إن سلعة الله الجنة ما ينفعش كده عن أي حد يهبس أي حاجة يتعلم وخلص بمزاجه ومسلم يعمل أو يعمل وخلص بمزاجه ومسلم يتعلم ما فيش الكلام ده إما تسير الله عز وجل الطريق الذي رسمه لك أو هذا سبيل الله وهذه سبل الشيطان على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه فمن أجابه كان يعني متوقع من أجابه وقال يقول إيه بقى مشي فيه صح لكن ما أجابه قال إيه الحديث تضفه في النار مش مون بقى مشي فيه وعمليه يعني كل اللي جاي ده منوس لازمة من أجابه اللي على بداية الطريق المفروض بقى يقول بقى مشي فيه ابتدع الطريق ده مش عالي في شكل عمل إزاي أضى شهواته يوصف بقى في الطريق لكن يعني اللي من أجابه إليه قذفه في النار خلاص نهاية يدخل في النار أي حاجة بقى حتى لو كان الطريق دوت شكله شرعي كده يعني شكله علم أو شكله عبادة أو مش حاجة اسمها كده إما طريق الله عز وجل كما رسمه الله أو سبل الشيطان وكل من بغير علم يعمل عمله مردودة لا تقبل فقول فنيات والقول ثم العمل بغير وفق سنه لا يقبل يعني لازم الأول نية ثم قول أو عمل بغير وفق السنة لا تقبل فلازم يتعلم السنة قبل ما يروح يدب اي حاجة خلاص ماشي ومن شرائطه الاحتساب في نشره وترك البخ البخل به قال الله تعالى ولا قل أسألكم عليه أجرا نشر العلم ما تسألش الناس عليه الأجر ولكن لكن الأجر من عند الله عز وجل أنه نبي اللي يقول لأسألكم عليه هي أجر دي؟ إن أجر إلا رى الله؟ أي مثلا كان كم واحد في الصورة؟ ستة بينا؟ سبعة صح؟ ستة؟ مش فاكر العدد بس كده يعني حتى كل الناس تتلغبط في الحدة دي في كده ومن شرائطه ترك الانفه من قول لا ادري ان مش عارف ان مش عارف المشكلة يعني مش مشكلة انما اللي بي المرائي عنده مشكلة ان يقول مش عارف هو اصلا بيتعلم ليه وتعب نفسه عشان لما يتسهل يجاوب فلو يتعلم نص العلم وتسهل فيه هاي طب لو تسهل في نص التاني يجاوب برضه بقى ما خلاص. يعني اتعبنا كله التعب دوت ومش يجاوب برضه يجاوب بقى وخلاص عمل زي اللي قال لي ما كده كل ما يسالوك في حاجه انت مش عارف رود بقى فيها قولان وخلاص من ارلف بقى اي تاليف وخلاص مش مهم يعني لو مسالوه عن التوحيد معنى يعني ايه الله شك ما فيها قول مين اللي بيقفل امم <تصفيق> <تصفيق> طيب قال صلى الله عليه وسلم في علو مرتبته يعني شوف هو بيجيب المثال بمن عليه الصلاة وفي وإن كان في هذه المرتبة العليه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الساعة قال ايه من مسئول عنها بأعلم من السائل ومن السائل جبريل يعني أنا وإنت جهلة فيش مشكلة يعني احنا اتنين مش عارفين ده, ده فيه يعني عب أعظم البشر وأعظم الملائكة وقالوا لا أدري هو بيسال عن حاجه مش عارفها طبعا هو كان بيسال الاول عن حاجات عارفها وانا بقى السلام اجابه هو عارفها هو كمان وكانوا بيعلموا الناس عن حاجات هو مش عارفها وكانوا بيعلموا الناس برضو. كانوا بيعلموهم ايه ان السؤال عن الساعه اجابته لا ادري ما المسؤول عنها بيعلى من السائل لا أنا عارف ولا أنت عارف وبالتالي عارف خالص. <تصفيق> بيجي فالحوس واي يقول انا عارف ايه في الف وتسعمية مش عارف تيمانية وتسعين ده اقول فالحوس احنا قابلنا ايه مسلم مش كافر يعني كان بيدعي انه هم العلماء ومش عارف ايه وعاد يحسد قول لك في حديث موضوع بيقول انه اقول وضع تقريبا انه عمر بني اسرائيل امة بني اسرائيل في عهد موسى يقدم مجموع بتاع عيسى ومحمد وعاد يحسد دول من امتى لامتى وكان التردد في حدود خمسين ستين سنة في بداية سيدنا موسى يعني في اين سنة والتردد في وفاته في خمسين ستين سنة برضه وهو حد في سنة معينة من هنا وسيبادوا امرهم مش عارف قدي ايه وهو جاي من الحاجات التردد دي وبعدين حسب بقى وقال لهم بقى احنا 1990 هتقوم بقى الحرب والمسلمين هتحربوا الكفار وانا بدعو كل المسلمين اللي عادين في بلاد الكفر يرجعوا يومصر وكده يعني وعمل بلبالة بنتلازينه وقدروا مأسايت ودعاه وغيره وادعوه للتوبة وقال انا مستعدة نطح اي حد ما عدنا طلع تلعبها واحد تاني برضو 2002 ما 2012 بس دي كفرة والمسلمين تابعوهم فيها شمعكس العالم شمعكس زمان شمعكس العالم طبعا طلعنا حاجة قوي من 1000 اه وطبعا في ناس بقالوا يعني ايه الموضوع الاشارب يعني 2000 آه, اه مش الخش بقى يعني عشان يعني بقى ايه يعني دي موضوع. عَسْبَنَا اللَّهَ وَنَعَوَ الْوَكِلُكَ بصولي عن الروح فقال لا أدري النبي عليه الصلاة والله سأله يسألونك عن الروح قل الروح من أمر الرب ما انتش عارف عنها حاجة ومن شرائطه للطواب طبعا هو ضرب المثال بالنبي عليه الصلاة يعني عشان المثال ده ينجر على كل من دونه كل الناس في حاجات مش عارفة كان اللي هو بيقول عليه لا أدري عليه الصلاة والسلام دوت أشياء لا ليس له ولا لغيره سبيل لمعرفتها إنها من خصائص علم الله عز وجل ولكن في حاجات ممكن البشر يعرفوها أحدنا ممكن أجهلها فيعني ايه المشكلة اللي لا أدري مفيش مشكلة غير عند المرائي لو لقيت عندك مشكلة لانت تقول أنا جاهل يبقى انت عندك مشكلة في العلم تتعلمه ايه يعني؟ ومن شرائطه التواضع قال الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا يمشي في الأرض هون ما يقولش يعني عرض تهدم عليك أد قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر يا أبا ذر احفظ وصية نبيك عليه الصلاة والسلام عسى أن ينفعك الله بها تواضع لله عسى أن يرفعك يوم القيامة وسلم على من لقيت من أمتي برها وفاجرها والبس الخشن الخشن من الثياب ولا ترد بذلك إلا وجه الله تعالى لا ترد بالتواضع وبالسلام وبلبس الخشن كلهم إلا وجه الله تعالى لعل الكبر والحمية لا يجدان في قلبك مساغا يعني لو الحاجات دي تأداها ما يجدش الكبر والحمية لقلبه شيء أنه بيزرع ده وكان قبيلة مليانة حمية وكب. عارفين طبعاً قصة القبيلة بتاعت. المكان هو الطعطر، قويد غفار كانوا قبيلة جانوا أشهر قبيلة في العرب في النهب والسرقة والقتل و... وبعدين لما أسلم يعني هم متطبعين على كده وهو ده إمامهم يعني عليه يعني رضي الله عنه أرضه. فنبي أصلاً بيوصيه بيلينفي عنه الصفات دي. وهو يعني تتبع الموضوع دوت وقت لدرجة ان هو كان ازهد او من ازهد الصحابة واكثرهم تواضع وحتى كان يعني يطلع يشنع على باية الصحابة انت ازاي بسيكت الامارات يعني هزأ فيهم وحيب كده النوع لا هديت ده مش عارف بس يعني ايه اه طبعا لو ده يصلح السلام على الناس والمسلمين كل كلهم مأمور بي إلا لو كان السلام على واحد بعينه يعمل مضرة ليه او لغيره من الناس يعني واحد فاجر واقف على معصية لو انت سلمت عليه الناس تنظر يعني بحس ان يعني المتدينين بيسلموا على واحد عاصية هو في الماء يعني يبقى الموضوع بس ساعتها ما تسلمش عليه او هو نفسه يحس الاحساس ده او هو انا بعمل كذا كذا كذا هم بيسبوني يبقى برضه ما تسلمش عليه لكن في الاصل ان السلام بيوشيها المحبة وده مأمور بي فالسلام على الفاجر فيخليه يحبك ده كويس؟ كويسه يا ريت يا ماشي نبتدي هنا على الوقت نكمل وقتنا خلص ومن شرائطه احتمال الاذى في بذل النصيحه ولقضاء مشارع الصالح في ذلك قال الله تعالى وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك فالعلم هيؤديك الى فعل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فتصبر على ما يصيبك بقى من ايه من هذه الامور وقال صلى الله عليه وسلم ما اوذي نبي, نبي مثل ما اوذيت ومن شرائطه ان يقصد بعلمه من كان احوج الى التعليم كما يقصد في بالمال الاحرج أو الاحوج فالاحوج الاحوج فالاحوج ما تقول غلط انا مش شاير. أنا اللي أنا اللي مش شايفه الأحوج في الأحوج فمن أحيا جاهلا بتعليم العلم فكأنما أحيا الناس جميعا فالناس موتى وأهل العلم أحياهم فزي ما أحياء النفس فكأنما أحيا الناس جميعا برضو أحياء الإنسان بالعلم كأنما أحيا الناس جميعا وما قيل في تنبيه الغافل ورده إلى الطاعة من رد عبدا آبقا شاردة عفى عن الذنب له الغافر طبعا استخدام, استخدام كلمة الغافر هنا مش صحيح أو يعني صح؟ ولا صحيح? دي المسكيلة في استخدامها او عدم استخدامها? الغافر كده اسم صح? اسم اسم ليلة عزاجر? طيب هو الغافر اسم? هم? الغافر الذنب مش ايه كده ما كده ايه اسم? ما لازم تلاصف? الغافر الذنب ما استمدش منها انه هي اسمها ايش من القواعد يعني لو نستنبطها من القاعد. فكان المفروض يقول الغفار على, على الاسم الموجود ولكن طبعاً ما كانش الميزان هيمشي بتاع الشعر ممكن يقص لها بس ما تقلش بالمنظر ده فيها اشكال يعني شو مهم يعني مثلاً اه لكن له الغافر بقى الغافر كده موضع الاسم موضع العلم غفر له محمد مثلاً ما ينفعش هنا غفر له يعني وتقول صفه من صفات محمد لازم يكون عالم وان كان ينفع برضه غفر له الغافر على ان اصيحه ممكن يعني مش عليه من رد عبدا ابيقا عبدا ابيقا اللي هو ايه عبد عاصي عاصي سيده اللي هو الله عز وجل شاردا ماشي بقى في الارض ربنا عز وجل يغفر له زي ما ردوا يعني ربنا عز وجل يرده برضو يعطيه من الثوابات قوله صلى الله عليه وسلم إلا نسلف عليهم السكينة نزلت عليهم السكينة هي فعيلة وزن السكينة يعني من السكون أي الطمأنينة من الله مش مهم وضع الصرف يعني المهم أن السكينة معناها الطمأنينة من الله عز وجل قال الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب وكفى بذكر الله شرفا ذكر الله العبد في المرء الأعلى ولهذا قيل أكثر, أكثر ذكره في الأرض دوما لتذكر في السماء إذا ذكرته كلما تذكر الله عز وجل ربنا عز وجل يذكر في ملأ خير من هذا الملأ ومع يعني مخلوقين خير من هذه المخلوقين طبعاً ماذا نقول أناس لأن ما في الملائكة يعني في ملأ خير من فلا يعني أقل شرف للذكر وطبعاً الذكر بقى في العلم في, في, المجال في مجالس العلم له حاجات تانية كتير وأهمها يعني من اللي ذكرها هنا في الحديث موضوع السكينه دوت الإنسان أصلاً حياته كلها مرتبطة بأنه هو ينعم في الدنيا والآخرة والنعيم في الدنيا يعني مناطه أنك تبقى يعني عايش وقلبك مطمئن يعني الإنسان اللي هو بيشتغل عشان يجيب فلوس يجيه فلوس ليه؟ عشان يبقى مرتاح للمستقبل طيب لو أنت عندك الراحة من المستقبل من غير ما يبقى عندك فلوس أنت حسنة ملاش لازمة هو ده معنى السكين يعني تكون ساكن وهادي ما عندكش يعني مشاكل لا من الماضي ولا من حاضرك ولا من مستقبلك ما عندكش مشاكل مع الدنيا أو مع الناس ما عندكش مشاكل مع الله عز وجل قلبك هادي ومطمئن ده ينزل عليك طبما أنت في العلم طبما أنت في رسول العلم يعني وقيل وساعه الذكر فاعلم ثروة وغنى وساعة اللهو إفلاس وافلاس وفاقات. والسلام عليكم سامع قوله صلى الله عليه وسلم: من بطئ به عمله أي وإن كان نسيبا لم يشرع به نسبه إلى الجنة فيقدم العامل بالطاعة ولو كان عبدا فيقدم العامل بالطاعه ولو كان عبدا حبشيا على غير العامل ولو كان شريفا قرشيا قال الله تعالى: إن اكرمكم عند الله أتقاكم صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم